إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيَّئات أعمالنا من يهدي الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جلَّ عن الشبيه والمثيل والكُفئ والنظير وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه وصفيُه وخليله وخيرته من خلقِه وَمه على وحيه أرسله ره ررحمةة للعالمين، وحّة على العباد أجمععين فهد الله تعالى به إياهم من الضلالة وبص بهم من الجهلة ووكث به بعد القللة وأغْن به بعد العيلى وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كهاارها لا يزغ عنها إلاها هالك فصلوة الله وسلامه عليه وعلى آ الطيبين. واصحاب الغ الميامين، ما تصل عين بنظر وأعدت أذن بخبر وسلمة سلليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، الن إن من الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه الكريمه ج في علاه أنه وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز. وكرر الله تعالى هذا الصف في كتابه في تسعين موض من القرآن. وجمع الله تعالى ما بين العزة والرحمة فذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الشعراء في تسعة مواضع وصف الله تعالى المؤمنين بالأعزة وأمر الله تعالى المؤمنين أن يتصفوا بها كما قال الله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون وبيَّن الله جل في علاه ان الاتصاف بالعزه ينبغي أن يكون ملازما للمؤمنين مهما كثرت عليهم الخطوب أو تكاثر عليهم الاعداء كما بين الله تعالى ذلك لما ذكر اخبار الأولين فقال سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا وقال الله جل وعلا ان تكونوا تعلمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وقال الله سبحانه وتعالى ولنبلวนكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون وذكر الله تعالى في كتابه صورا من صور العزة عند السابقين فنقرا في القران قصة مع فرعون لما قال لهم فرعون ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة، فلا سوف تعلمون فإذا بهم يكونون عزه ويقولون له لنؤثرك لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا وذكر الله تعالى في كتابه قصه غلام أصحاب الاخدود وكيف استشهد وضحى للدين بدمه ومات عزيزا ولقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يغرس العزه في قلوب اصحابه يغرسها وهو يراهم قله في عددهم ضعفاء في عدتهم يرى الكفار يتالبون عليهم من كل موطن ويحيطونهم في كل مكان ويعذبونهم في كل مقعد ومع ذلك يغرس في نفوسهم العزة يأتي إليه خباب رضي الله تعالى عنه وقد تفلت يوم من العذاب يقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا خباب لقد كان من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من من عصب ما يصده ذلك عن والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون وكان عليه الصلاة والسلام يردف عبد الله بن عباس غلاما صغيرا يردفه خلفه ثم يقول له يا غلام وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وكأنه يقول يا ابن, ابن عباس وأنت غلام ينبغي نغرس في قلبك ألا تستعز إلا بالعزيز وأن لا تستقوي إلا بالقوي وأن لا تستجبر إلا بالجبار ألا يكون اعتمادك ولا لجأك ولا هروبك إلا إلى العزيز القوي جل في علاه لذلك عاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه هذه المشاعر يشعر الواحد أنه عزيز وإن قل ماله وإن ضعفت عدته وهذا الذي نحتاج إليه اليوم نتلفت في أحوال المسلمين اليوم فنرى المكائد في كل مكان فتارة يكاد لأفغانستان وتارة يكاد للعراق وتارة يكاد للسودان وتارة يكاد لمصر ولا تزال هذه المكائد تدور على المسلمين في كل موطن فإذا لازمنا في قلوبنا الشعور بالعزة وأن هذا الدين هو العزيز وأنك إن نصرك الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم إذا كان هذا الشعور معنا نصرنا كما نصر الأولون ألم ترَ إلى الصحابة رضي الله عنهم لما حاصَرَهم الكفار في معركة الأحزاب واجتمعوا لهم من كل موطن وبلغت القلوب الحناجر وظن بعض الناس بالله الظنون فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يُقلِّلَ عدد الكفار الذين يُرابِطون وكانوا عشرة آلاف يُحاولُ أن يُقلِّلَ عددَهم وأن يصرِفَ بعضَهم فإذا به عليه الصلاة والسلام يدعُو رأسًا من رؤوس الكفار وقد جاء قومه بثلث الجيش ثلاثة آلاف مُقاتل تحت يده فيقول له أريدك أن ترجع بقومك على أن أُعطيك ثلثة ثمار المدينة إذا جاء الحصات رجاء منه عليه الصلاة والسلام أن يخفف الوطعة عن المدينة فلما كاد أن يُمضي الكتاب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أستشير السعدين سعد بن معاد وسعد بن عبادة فدعاهما صلى الله عليه وسلم وأخبرهما قال نعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بقومه فقال له السعدان وهما يشعران بما يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم من وطأة الكفار عليهم قالوا يا رسول الله أهو أمر أمرك الله به فنسمع ونطيع دون اعتراض أم أنه أمر تفعله لنا فلنا فيه الرأي والمشورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أمرٌ أفعله لكم أنا إنما أخاف على المدينة إن إنما أخاف عليكم وعلى ذراريكم دعوتكم دعوتكما لأستشيركما لو كان العمر من الله لما استشارهم فقال سعد يا رسول الله والله إنا كنا نحن وأولئك في الجاهلية لا يؤمل أحد أن يأكل تمرةً من تمر المدينة إلا بشراء أو قراء إما أن يشتري بماله أو أن يدخل ضيفاً عندنا ثم نقريه إطعاماً وكرماً وجوداً وسخاء من أنفسنا بريضاناً لا بإكراهنا أفلما أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا الله بالإسلام ننزل عن ثمارنا رغماً عننا لا والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف ثم أخذ سعد الصحيفة وهو ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل يمنعه أم لا؟ ومزقها بين يدي ذلك الكافر الذي كان شاهداً للمكان وقال اذهب فجهد علينا اذهب واجمع جهدك وقوتك وعتادك وعدتك اذهب فجهد علينا حتى رابط الصحابة الكرام ونصرهم العزيز الحكيم جل في علاه وهكذا كان جميع الصحابة ليس فقط السعدان ألم تر إلى حكيم بن حزام وقد كان في الجاهلية يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطالما أهدَى إليه وقبلَ هديَّته فرأى حكيم بن حزام يوماً حُلَّةَ ذيَّزٍ وهو ملكٌ من أعظم ملوك اليمن رأى حُلَّة ذيَّزٍ تُباع في السوق فأشتراها حكيم بن حزام ثم مضى من لحظته إلى المدينة وكان لم يُسلم بعد مضى من لحظته إلى المدينة وأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أقبلها إلا بالثمن فأبا حكيم قال إنما هو إهداء قال لا أخذها منك إلا بثمنها فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنها وأخذ حلة ذيزا وصعد المنبر وخطب الناس وجعل حكيم من خارج المسجد ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو معجب بالحلة على كتفيه الشريفتين ثم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم أهداها لحبه وابن حبه لأسامة بن زيد وكان أسامة مولى عندهم لم يكن من أنسابهم ولا من أشرافهم في النسب وفي الرفعة والحسب كان من مواليهم فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم إليها فلما مشى أسامة في السوق رآه حكيم بن حزام عليه الحلة فقال حكيم عجباً أسامة ابن زيت محتقراً له أسامة ابن زيت يلبس حلة ذيزاً فالتفت إليه وسامه وانظر إلى العزة قال نعم وما لي لا ألبسها فوالله إني خير من ذي يزن وإن أبي خير من أبي ذي يزن أنا مسلم وهو كافر فأنا خير منه هو الذي له الشرف أن ألبسها أنا وإن أبي مسلم وذوابه كافر فأبي خير منه فعجب حكيم بن حزام قالوا ومضى إلى أهل مكة يعجبهم من كلام أسامه يقول ألا تعجبون من كلامه وهم لا يفهمون هذه العزة التي غرسها الله تعالى في قلبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدًا أن يربيه عليها لاجل أن يشعر أنه عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والمؤمنون لهم النصرة وإن طال بهم الأمد كان علي الجرجاني رحمه الله تعالى كان قاضيا زاهدا ورعًا فكان عدد من القضاة والعلماء يجتمعون عند الخليفة ويأخذون من عطاياه وربما أفتى أفتى له بعضهم بما يشتهي وكان علي يبتعد عن مجلس الخليفة ولا يأتي إليه إلا لحاجة ضرورية وإن أراد الخليفة منه فتوى كانت الثري أقرب إليه إلا أن يفتيه بما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فكأن الخليفة كتب إليه لماذا تنقبض عننا يعني أنت متكبر علينا لماذا لا تأتي وتجالس أو تأكل أو تشرب وتتحدث معنا أو كما يفعل العلماء فكتب إليه علي الجرجان يقول يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن مجلس الذل أحجما أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن لزمته عزة النفس أكرما وما كل برق. لا حلي يستفزني ولا كل من لاقيت ارضاهم منعما اذا قيل هذا مورد قلت قد ارى ولكن نفس الحر تحتمل الظمى ولم ابتذل في خدمه العلم مهجتي لاخدم من لاقيت لكن لاخدم اشقى به جمعا واجنيه ذله اذا فاتباع الجهل قد كان احزم ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم ومضى في أبياته وكتبها في ورقة وأرسلها إلى الخليفة فكان بعدها يشعر الخليفة بعزة قبل أن يشعر هو بها في نفسه فعلاً ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطمايا حتى ججهما. هما وفي عهد الخديوي إسماعيل لما كان يحكم مصر أقبل السلطان عبد العزيز يوماً ودخل إلى مصر فذهبوا به إلى الأزهر ليراه وكان أحد علماء الأزهر الكرام جالساً في حلقته يدرس طلابه فدخل الخديوي إسماعيل وكان يرجو ما يرجو من ذلك السلطان أن يزيد في عطاياه وأن يرفع من رتبته فدخل فإذا بالناس في الجامع في الأزهر يقومون امتثالا واحتراما وتبجيلا وتعظيما منهم من ترك مصحفه ومنهم من ترك درسه فلما مر بهذا العالم قام الطلاب فزعين وتمثلوا قياما للخداوي إسماعيل والسلطان أما هذا العالم فكان مادا رجليه ولم يُحرِّكهما ولم يتحرَّك من مكانه فلما مضوا سأل الخدوي إسماعيل بعض حاشيته قال من هذا قالوا هذا العالم فلان قال عجبا يمد رجليه ونقام قالوا الله هذا ما فعل فأخذ أربعين ألفا من المال ووضعها في صرَّه وعطاها أحد خدمه قال هل رأيت الشيخ الذي مررنا به وهو ماد رجليه قال نعم قال أهدها له قل هذه من السلطان وهذه من الخداوي إسماعيل فلما أقبل ودخل على الشيخ وقال تفضل يا شيخ هذا المال قال ما هذا المال قال هذا المال من الخداوي إسماعيل هدية لك فالتفت إليه وقال اذهب إلى الخداوي إسماعيل وقل له يقول لك فلان إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه إن الذي يمُدُّ رجليه لا يمُدُّ يديه لأنه لو مدَّ يديه لم يستطع أن يمُدَّ رجليه ولما طاف هشام بن عبد الملك حول الكعبة فرأى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رآه يطوف فأعجب بهذا العالم وأراد أن يتقرب إليه لما كان الولاة هم اللي يتقربون للعلماء فأقبل إليه وقال يا شيخ لك إلي حاجة وهذه فرصة أن ترى الخليفة خالياً ما بينك وبينه وتحدثه من غير واسطة ولا حاجب وأن تذكر حاجتك له مباشرة وهو الذي يطلب منك أن تذكر حاجتك له قال يا شيخ خلك إلي حاجة فالتفت إليه سالم وقال يا أمير المؤمنين هذا مقام لا يذكر فيه إلا الله ثم تركه ومضى في طوافه قلت أسألني وإحنا نطوف وندعو الله ونبتهل إليه وتريدني أقول لكي نعم أعطني مالا سد الدين هذا مقام لا يذكر فيه إلا الله ثم مضى من بين يديه وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب رحمه الله تعالى كان جالسا في المسجد يوما فدخل الخليفة المهدي فلما دخل قام له من في المسجد إلا ابن أبي ذئب فأقبل إليه بعضهم وقال والخليفة قريب منه يسمع ما يدور فقال له قم هذا الإمام المهدي هذا الخليفة المهدي قم قم فالتفت إليه وقال إنما أقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين فقال له الخليفة المهدي دعه فوالله لقد قفت كل شعرة في جسدي دعه على هذا الجواب فوالله لقد قفت كل شعرة من جسدي كانوا يشعرون أنهم بتمسوكهم بالإسلام وأن زيادة عبوديتهم لله وأن إقبالهم على الله وأن ثقتهم التامة بنصرة الله تعالى لدينه وأن النصر الإسلام وإن طال الأمد كانوا يشعرون بهذه المشاعر حتى اضطر أعداؤهم إلى أن ينزلوا إلى أقدامهم وتأمل في التقارير التي ترفع. لتجد أن المجاهدين في أفغانستان لما صبروا على ما أصابهم وجاهدوا في سبيل الله وثبتوا على ما هم عليه ورفعوا راية التوحيد فإذا بأمريكا الآن تمرغ وجهها عبر, عبر بعض خلفائها عند اقدامهم ترجو منهم أن يجلسوا على خشبة وعلى طاولة مفاوضات يقولوا نتفاوض معكم بعدما كان يقول فرعون أمريكا اذهبوا وادعوا ربكم هل ينصركم أم لا الإنسان إذا شعر بالعزة وعلم أن النصرة من عند الله تعالى وأن تطبيقه لشرع الله كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره يقول الآيات تدل على أن العبد بمقدار عبوديته لله يزيده الله تعالى عزة ثم ساق قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فسماهم مؤمنين ولما ساق قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون متى إن كنتم مؤمنين كلما زاد الإيمان في القلب ازداد المرء يقينا وازداد عزة بربه جل وعلا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزَّنا بكتابه وأن يرفع شأننا بشريعته وأن يعزَّ الإسلام والمسلمين في كل مكان قولوا ما تسنعون واستغفروا الله الجي العظيم لي ولكم من كل ذم استغفرواه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر لهم على توفيقِه وامتِنانِه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له تعظِيماً لشانِه وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه الداعِي إلى رضوانِه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبِه وإخوانِه وخلانه ومن سارَ على نهجِه واقتَفَى أثرَه والسنَّ بسُنَّته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوةُ الكرام إن المرأَ مهما أصابَه من المصائب واللأواء ومهما تكاثر عليه من الكروبات. كلما أصبح عزيزاً معتزاً بدينه واثقاً بنصرة الله تعالى له واثقاً بصحة الطريق الذي هو يسير عليه كتب الله تعالى له التوفيق في النهاية أو كتب له الأجر بعد ذلك في الآخرة لما أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وكان له أم تحبه أعظم ما يحب الأمهات وأبناءهم وكان يبادلها مثل هذه المشاعر فلما أسلم أبت عليه الإسلام وحاولت أن تصرفه عن الدين بقدر ما استطاعت وهو يتأبَّى عليها فلما رأت أن جميع الطرق ليكفر بالله جميع الطرق التي مارستها لم تُفلِح معه امتنعت عن الطعام والشراب وقالت له لا آكل ولا أشرب حتى تترك دينك وتفارِق دين محمد صلى الله عليه وسلم فكان يمر بها في كل لحظه ويتقطع قلبه حزنا عليها ورحمةً بها ويُحاولُ يا أمَّاه كُلِ يا أمَّاه شربي يا أمَّاه وهي تأبى عليه فلما مضى عليها يوم من الفجر إلى الليل وهي لم تأكل ولم تشرب وقد أجهدها الجهد من قلة الطَّم من عدم الطعام والشراب مرَّ بها عند المساء وأيذا هي مجهدة فجلس عند رأسها قال يا أمَّاه كُلِ فأبت عليه قبل رأسها قبل يدها كُلِ قالت لا حتى تفارِق دينك فقال لها يا أمه والله أما إذ بلغت ذلك مدام وصلت إلى هذا النوع من الإصرار والله لو كان لك ألف نفس فرأيتها تخرج بين يدي نفسا نفسا على أن أترك ديني ما تركته فكلي عند ذلك أو دعي ثم قام عنها فلما رأت هذا الإصرار منه دعت بطعام وشراب وأكرت وشريبت وأذكر أن أحد الإخوة ذهب للدراسة في إحدى الجامعات في أوكرانيا فلما ذهب إلى هناك وهو طالب مستجد وقبله عدد من الطلاب من المسلمين من جنسيات شتى فلما أقبل ليصلي مع الطلاب صلاة الظهر قال لهم أين تصلون قالوا نحن, نحن بعد محاولات مع الجامعة أعطونا مصلى في المستودع في القبو في الدور ال الذي تحت الدور الأرضي فنزل فإذا هذا المستودع فيه كراتين وفيه مجموعة آلات وفيه أعشاش العنكبوت في كل مكان ولا في تهوية وإذا سجادات مقطعة موضوعة للصلاة فقال والله تأبى علي العزة بالإسلام أن نصلي في هذا المكان انا لا أصلي تحت الأرض انا أصلي فوق الأرض فمضى إلى مدير الجامعة مضى إلى عميد كلية ثم وصل إلى مدير الجامعة وكلمه عن ذلك قال نحن قد دخلنا بأموالنا على أن توفر لنا ما نحتاجه إما في دراستنا أو في ديننا نطالب أن توفر لنا غرفة مناسبة نصلي فيها فقال لا قال أنا لا أصلي تحت الأرض أنا أصلي فوق الأرض ما أصلي في القبو بجانب الحشرات قال لا لا نوفر لكم ذلك فمضى وجعل الطلاب يكتبون الخطابات وكلم بعض الصحفيين وعمل شيئا من المظاهرات وجعل القضية تصعد حتى يسر لهم بعد ذلك أن سمح لهم أن يصلوا في غرفة خصصة على شكل مسجد ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين لا ينبغي الإنسان أن يأرضى بالدون وإنسان إذا اوود نفسه ففعللا إذا المرأ اوود نفسه أضع والمسكنة والذلة ورضية بأربع الحلول وأوانصاف الحلول تعودد الشخص الذي أمك على أن يفعل ب ما يشاء. لكن إذا رأم منك ك العز منك الأعرفعة والاعتزاز بدينك مع الررحمه بالخلق وحصل التعامل معهم وحصل التأتي وسروك السبل المناسببة فإن الناس يحتمونك إذاذا احترم تنفسك وعز تنفسك بدينك. أسألُ الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأسألُ الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأسألُ الله تعالى أن يعز, أسأل الله أن يعزَّ دينه وأن يعليَ شريعته وأن يرُدَّ كيدَ الكفار في نحوره اللهم من أرادنا او أراد شيئًا من بلدان المسلمين بسوء فرُدَّ كيدَه في نحره واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا قوي يا رب العالمين اللهم أنصُر من نصر الدين اللهم أنصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الله